نبِّئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبِّئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا قال إنا منكم وجنون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 فَتَطْوَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوَطٍ إِنَّ لَمْ نَجْوُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا مَرَأَتَهُ قَدْ دَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْقَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ إنا كَبِّمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِبْ أَهْلَكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْنِ وَاتَّبِعْ أَدَبَ رَهْبٍ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْضُوْحٍ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَا أُنَاسٌ فطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال انها اولائي ضيف فلا تفضحون فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطارنا عليهم وأمطارنا عليهم حجارة من سجيل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 واعبُد ربك حتَّى يَأْتِيَكَ اليقين.